بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن الا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 إن إرتبثن فعِدَّةٌ نَّثَلاثةُ أَشْهُرٍ وَالَّاهِ لَمْ يَحِضُّ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَزْلَهُ إِلَيْكُمْ